ايه اول تتكلم علينا من عندنا مقدمة في النيورونيش ايه مقدمة؟ عايزين تتكلم عن الريفليكس الشهير جدا جدا جدا اللي اسمه لايت ريفليكس, لايت ريفليكس. ايه الليت ريفليكس ده؟ حضرك لو جبت نور, نور او تورش نور ونورته وحطيته على, ال... على البيوب اليمين ايه اللي هيحصلة؟ البيوب اليمين هاد ديه ده اسمه ايه؟ اسمه دايريفت لايت ريفليكس وعلى فكرة البيوبل الثانية كمان هتديه ده اسمه ايه <تصفيق> IN DIRECT LIGHT REFLEX او له اسمه تاني CONSENSURES يبقى LIGHT REFLEX جزء ايه عندي ايه عندي DIRECT LIGHT REFLEX وعندي IN DIRECT LIGHT REFLEX ال IN ده ده اسمه جريب شوية اسمه ايه CONSENSURES عايزين نتكلم بقى النهاردة بالتفصيل عن ال LIGHT reflex. اول حاجة ايه اللي استعمله نور نور طيب يبقى انا نورت نور وحطيته هنا اهو يا ترى النور ده هيقع على مين مين اللي هيستقبل النور طبعا الايه الفوتو ريسبتور يبقى الستيمولاس لايت الريسبتور بتاعتنا هي الريسبتورز اوف اللي هي مين الفوتو ريسبتور حتى بقى يقول لي السكه ايه اللي هيحصل ايه الباثوي هنمشي في الريتن وبعدين نمشي فين في الاوبتيك نير بص الريتن اللي على الجهادي تبقى تمبورال مش كده فوريتها ده ادي يبقى عندي تمبرال ريتينا اند نيدر ريتينا خلاص يبقى الريسيپتورز بتاعتنا هي الفوتو هنمشي فين في الاوبتيك نيرف وبعدين نخش على مين بعد الاوبتيك نيرف ده اسمه ايه ده انا دخلت فيه ده الترك. اسمه الاوبتيك تراكت هنا بقى في وقفه ليه بيقول لك ان التيمبرال فايبرز اوف ريتينا هتروح للاوبتيك تراكت بتاع نفس الجهه لكن النيدر فايبرز اوف ذا ريتينا تمام يبقى التيمبورال فايبرز اوف ذا ريتينا هتروح للوبتيك تراكت اوف ذا سيم سايد النيورال فايبرز وتروح للوبتيك تراكت بتاع الجهة التانية صلوا حضراتكم سايد اوف كروسينج فين الحتة دي الحتة دي اسمها الايه الاوبتيك كايزم يبقى ده اسمه ايه اوبتيك ليف ودي اسمها كان وده اسمه اوبتيك تراكت عشان نعمل يا جماعة لايت ريفلكس مش لازم نوصل لل ونخرش هنا طول في طولًا على المن مين يا فرى النفس ده؟ الميت برين ده الإسيل وسيط، مش محتاج المقر إيعجاح علينا مين؟ كفاه علينا الميت برين هنمرت على الميت برين نطوك نيوكلفick في الأ unders Niugles هنا واحدة مين ونا احنا الجمال ونواقس�� هنا واحدة مين ونا احنا الجمال نحفظوا ما يسمونهم بعل النيوكلفال اللي وساعد بداً دي اسمها بري تكتئن نيوكلير بري تكتب نيوكليل والنيوكلفال السناء الذي أج Green figured وستيفال نيوكلس او لاقسم تاني هي البعرة ستباستك نيوكلس وفزا سير دي نيرس خلاص؟ يعني هيطلع من هنا هنعرف كباشر انه هيطلع من هنا سير دي يبقى احنا شدنا القف تكتراك ودخلنا على مين؟ عمية بريد روحنا على مين الاول؟ على البريد تكتل نيوكلس من البريد تكتل نيوكلس هيطلع نيورون كده ونيورون كده كم نيورون يعني؟ ني سمو ان تو سمو تو انتركاليتد نيورون ده والنيورون ده هيعملوا ستيبوليشا للايدجر وستيفان نيوكلياس الايه الشمال حد عارف بقى هيطلع ايه من الايدجر وستيفان نيوكلياس النيرف الطويل ده من النيرف الطويل ده ده مين زي ما انتوا قلتوا صح ده الايه سيرب ديرف والنيوكليت اللي اسمها ايدجر وستيفان نيوكلياس ومزر سيلر نيرف يعني النيوبية البيت هتطلع إبوصل. اسمها إيه؟ هتطلع إبوصلتي بمشي في السيلر دينيرف. عبارة عن إيه إبوصلتي؟ عبارة عن فارة تبساتك إيه بس في السيلر دينيرف. وبعدين... تريليه هنا الجنجي اللي يجدد اسمها الثيلر جنجي. هنريليه في الثيلر جنجي. وبعدين... وبعدين هيتطلع من الثيلر جنجي شوية نيرف اسمهم صد Violet نيرف الشورت السيناري نيرف الزون هيروحوا لحد الموصل ده اسمها ايه, ايه؟ الكونستريكتور في نفس الجهه بتاعه التورس ويعملوا لي مياوزس كمان فين في الجهه الثانيه حضرتك لما, لما ايه؟ ايه او كونسيشوال ريفلكس يا ترى بص بقى يا ترى ايه ده بالكونسيبشن ريفلكس في تو سايتس اوف في منطقتين حصل فيهم كروس اول منطقه دي شكرا اتفضل او تقدر ايه قال مين اللي عمل كروسينج النيورون فايد راح للجهه الثانيه كمان في حاجه راح للجهه الثانيه فاكرين دول ثقب الدوده انتر كليف نيرون عمل استيميوليشن دي وعمل استيميوليشن الايه الثانيه كمان ايه ما هو الثاب الكونسنترال ريفلكس تو سايدز اوف كروس في حتتين يحصل كروس كله واقفين وفين برضه الكلام ده فين وفي كمان ميد دري شكل هنحط النور هنا دي دي والتانيه كمان كده اللي انا حاكيه ده اسمه ايه الباس وورد بتاع اللايت ريفلكس هقوله ده ايه اللايت الريسيptor هنمشي جاي في الاوبت جينيرز وبعدين الاوبت تراكس خد بالك التيمبورال فايبر هتروح الاوبتيك تراكس بتاع نفس الجهه انا ممكن طب ما دول ما هيشتكوا برده طب هم مرضى يا مش عارف ايه عشان كده انا في الاوبت 2 بس تاخدوا لكن النيزال فايبرز هترجع الكروسنج بعد الهوبتيك تراك هنخش على مين مين كل ده اسمه الايه ميد برين النيوكلياس دي اسمها بريديكتات نيوكلياس بتطلع منها نيورون كده ونيورون كده اسمه تو انتركاليتد النيورون نعم هنا ماشيين كده وبعدين دخلنا على الميد برين الجاجلنج دي والجاجلنج دي نوع بريديكتات نيوكلياس فاحنا دخلنا على مين على البريديكتات نيوكلياس طلع نيورون كده ونيورون كده ده وده اسمه تو انتركاليتد نيورون حلو كده الاثنين انت <تصفيق> بتتكلم ابن يوتوب للنيوكلياس دي والنيوكلياس دي الاثنين دول اسمهم <تصفيق> ادينجر وستيفان يوك اللي ديجر وستيفان يوك اسمها شمال مين وشمال مين <تصفيق> السرد نيرف <تصفيق> ديجر وستيفان يوك هتطلع هتطلع هطلع... امبوس اسمها ايه فرط الباساتيك امبوس بيمشي بالسرد في السلا اللي في في من هنا هنا مين دول <تصفيق> شورت سيلر نيرف يروحوا للكونستركتور بيقول لي مطرح اليمين والكونستركتور بيقول ما يوزس، هلأين اليمين والشمين؟ يعني احطوا النور كده، تلاقيديك دي، بيوبل دي دي، والبيوبل التارية كمان Direct Reflex، والتي اسمها ايه؟ ايه؟ Direct Reflex، ده اسمه ايه بقى اللي انا حكرتها كله اسمه ايه؟ Life Reflex، في Reflex تاني ممكن يجبنا سبته قبل كده بقى اسمه Neer Reflex او Neer Reaction، هنرسمه هنا بقى Neer Reflex ايه دي بس ليك في لما تيجي تقرا كتاب لما تيجي تبص على اي حاجه بعيد بيحصل لك ثلاث حاجات مع بعض واحد 2 3 مين يقولهم اللمسه هتعمل ايه لما اجي اقرا حاجه قريبه اللمسه هتعمل ايه قرص يلا صح اكوموديشن عن طريق انهي باصل مين الباصل اللي بتقول عن الاكوموديشن صح السيلاري باصل طب في حاجه ثانيه لما اجي اقرا كتاب ما كونفرجن مين يا بالكونفرجن الماضي اللي اسمه ايه في حاجه كمان بيجيوا وما لاحظواش لما نيجي نقرا كلاس اليو تي دي يعني هياخد ايه كمان كمان مايوز مين الباطل مسؤول عن المايوزي الكونستركتور ايه بيوبلي الثلاث حاجات دول مع بعض اسمهم ميل في يبقى انا لما نيجي نقرا حاجه قريبه حاجه اي اي ميل اوبجكت لنا ثلاث حاجات هاخد اكوموديشن لان الاثنين هينزلوا جوه صح كونفرس الجو الهدي اسمها, اسمها. ميروس عايزين برضه ناخد الايه البصري ماشي اولا تعالى اكتب راسه بره كده لما نيجي نبص على على حاجه قريبه ايه اللي بيحصل للحاجه دي على حاجه قريبه دي الاشعه بتطلع من الحاجه القريبه على عيننا ايه باراليل ولا دايفرجن طيب طيب الاشعه الايمرجنت دي عايزه مجهود انا بخليها ورا اللي هو بجمعها تتجمع برضه من عندي فين وراء لكن حد فاكر بقى مين اللي بيجيبها هنا ثاني الاكوموديشن هو ده اللي اسمه ايه بقى مين ريست ايه اللي خلى الاكوموديشن يشتغل ان الصوره جت فين عرضنا ولا ورا ورا يبقى اللي ان الصوره مزغلله اللي ريست بتاعنا هو ان الصوره وحشه الريست هو بليرد اول ما الاقي الصوره وحشه اكيد هشغل ازاي اهو هقفل الكتاب قدام الايه قال الكتابه كده اهو بيهرب ماشي يلا اللي في 42 هي ايه هتبقى وحشه ما هي الصوره الوحشه فين نفس الكلام يلا مين معايا هتمشي فين الاوبتيك 2 وهي الاوبتيك تراك بس انا مع بعض تمبورال فايبر هتروح الاوبتيك تراك اه همسكها النيدل فتحك الجهة التالية وبعدين هنا بقى مش هنخش عميك بريد لأني حاجة كبيرة محتاجة ايه محتاجة نبوها هنكبن بعد الاستراجت هنروض حتة الميكالكاعة دي حتة الميكالكاعة دي اسمها LGB يعني ايه لاترال جينيكولس بودي حلو كده؟ من اللاترال جينيكولس بودي بيطلع سلوك كده رديية انجي اسمها الاستراجت الاستراجت الستراجت ده هاي هتوصل من ايميه وشمال للاوكسبيتال كورتكس يبقى تاني اشيره في الاوبك 2 وبعدين الاوبك 3 قول معايا وبعدين لاتيرال لجي بي لاتيرال ديكريوت بودي وبعدين سلوك دي اسمها ايه سلوك رادجي دي كده اسمها ايه اوبتك رادجي وبعدين وصلنا للاوكسبيتال كورتكس الاوكسبيتال كورتكس لا الصوره اصحى جنب ليله تروح تبقى يقول لك ايه تبعت الصوره للمخراط الكورتكس عشان المخراط الكورتكس تصدر بس الصوره طلعت قدام ثاني قدام ثاني للفرنسا الكورتكس لوكسيا الكورتكس عايزه مساعده من فرنسا الكورتكس ان الصراف ده غير فرنسا الكورتكس هيتصرف هتتصرف ازاي عن طريق الام الصوره دي ما انترنال كبسول هتروح خلاصتا الكورتكس منزله اشارات او امبولس مباشره على النيوكلياس دي ما ايه ده اللي قايل النهارده دي ديكترو نيوكلياس دي اهم نيوكلياس في الباراث الباساتك نيوكلياس جنبها على فكره نيوكلياس ثانيه بقى موتور النيوكليوس الاثنين دول هما النيوكلياي اوف ذا في السيرفنت واحده ايه وواحده ايه واحده باراث الباساتك وواحده ايه واحده موتور هيطلع هننزل من هنا على فرنتال كورتكس ننزل على الاثنين دول على الايدينجال وتبقى النيوكلياس دول في والموتور نيوكلياس الصغرى دي بتاعت مين برده حد يقول لي بقى السر دين في المراضي هيمشي فيه ايه؟ هيمشي اشارات ايه؟ فراسنبساتي ويمشي اشارات ايه كمان؟ موتور صح الكلام يبقى هيطلع السر دين يريليه فين؟ هقوله سلة رجاجة رجاج. يطلع من هنا بيه؟ شورت سلة رجاجة بقى الشورت سلة رجاجة هيروح فين؟ هيروح بالتوليستريمت ايه؟ ميوتة البروسم بتاعتك ايه هتروح للموتور دي كمانين واصل دي اللي جوه السيلري موديل اسمها ايه سيلري وورد تعمل ايه اكوولش عملنا مريوز وعملنا اكوموديشن فاضل مين كونزين كونزين كودنج بالموتور فايبر ابو الموتور امبيدك الموتور امبيد مش هتوصل للسيلري الجاي تروح جاي هنا اهو كده اهو السيرف نيرف يطلع شوط لوب تروح على طول مين الموتور دي يبقى الصوره من هاندل صح الصوره التدليله مش هتف هي بقى رقم 2 وبعدين انا قلتك دراك هنخش على الميد بريد لا هنكمل نوع على مين نطلع الجوست وبعدين فيطر الجوست وبعدين فيطر الجوست وبعدين, وبعدين. انترنال كبسول ننزل على الاثنين نيوكليوس وذرد تاني واحنا اتفضل لي بروسم باناتك واحنا لي ايه نص الاثنين هيمشوا فين الاشارات دي بروسم الباناتك الاثنين البرنامج بتاك هتوصل للستري جاي هيطلع بالستري جاي من نفس الكلام ده شورت سترت يروح على الستريكتو يعملوا ما يوصل يروح على يعملوا ايه اكوموديشن فاضل لمين كونفرج الكونفرجنت هيطلع عن طريق الميديا ديجيت الموتور الايباس مش هتوصل لحد ايه هتروح طالع كده اهو داخل هنا اهو تروح للميديا ديجيت تعمل اكوموديشن هنا في تكه بقى احنا عشان تعمل ريفلكس احتاجنا يعني لو واحد عنده سناخده حالة نوافة وهي ورم هنا تيومر <تصفيق> <تصفيق> هنا عنده اي نيجن في البريتكتر نيوكيس مين هينضرب ومين مش هينضرب لايجرسلكس هينضرب لا لكن النيجرسلكس ملوش دعوه كده مش كمال ايش الكلام الاول لو عنده ورم هنا هذا الورم له علاقة بالنيجرسلكس اللي احنا نتكلم عليه لا له علاقة بمين الورم اللي هنا النيجرسلكس بتعني تخطي من المؤولة بها لو حتي عنده ليجان هنا اوازه ليجان ده بيعمل ايه بيعمل حاجة اسمها أرجال روبرتسون بيوبن يعني ايه أرجال روبرتسون بيوبن ليجان فين ليجان فين اهو تعني كدو كده اهو مع بعض كده أرجال روبرتسون بيوبن يلا اول حاجة صايد أوف دا ليجان في البريد اكتب نيوكس او هنا او مثلا في دول مين دول؟ السلك ده والسلك ده الانتر كاليجن نيورومي نا مع بعض اين يمكن يعمل هنا اكتر حاجة في هبوا في الانتر مكتب او الضياري او تيومي اكتر حاجة بايه السيار تعاني شو بقية العيان هيا حصلوا ايه الارجال اللي قمت سميون ديها مميزات كده رقم واحد هتلاقي عنده باي لاترل سمول بيون ليه اول حاجة هت واي لاترال سكول نيوكليوس بيقول لك اللي ورا اللي يدمر البريتيك نيوكليوس ما يدمرش الايديجيروس نيوكليوس وبرس البساتك M. بصل الشمال البرس البساتك M. هتروح للبيوبل دي يستعمل ايه؟ ميوز وتروح للبيوبل التانية كمان ساعي الايه؟ ميوز يبثال العلاج دوباي لاترال ايه؟ small biobles بس اكيد اكيد البساتك اليمين اللي طالع يمين اليمين مش قد الشمال بطي يعني مش معقول الورس ده جاي يعني مظبوط قوي جدا اكيد التو بيوبلز هيبقوا صغيرين بس مش ايه؟ مش قد بعض هيبقوا asymmetric <تصفيق> من أول نقطة؟ أول نقطة مكتوبة عندكم إيه؟ البيوبل هتبقى سموه مكتوبة عندكم بايلاترال بس قاس بمين الورم ده هيطلع من هنا هيعمل من هنا إريتيشن ومن هنا إريتيشن سيطلع بارة من يمين و بارة من حلو كلا؟ طب قولوا انتو بقى هبارل لايف لفليكس والنير قولوا انتو الديومر ده هيأثر على لايف؟ عن نير؟ هيأثر على مين؟ على لايف، إشكالي له ما هيباعك اسمها light near dissociation كلنا عندنا light near association يعني كلنا البيومت بتاعاتنا بتاستجيب لللايت او بتاستجيب للإيه؟ نير. للنير للنير مهروف صحب؟ دائما بقى يا جماعة لما نيجي نفقد واحد من للنير خليت فاكرها جيلا قدوم هندي نفقد الإيه؟ اللايت ومين يبقى كويش لسه؟ النير الحكاية دي اسمها light near dissociation يبقى في الـ Light Near Discessation لايما المين اللي هيبوض ولايما المين اللي هيبطأ تشغيل <تصفيق> الـ Light هيبوض والـ الـ الـ الـ الـ ايه؟ ترجال <تصفيق> الحكي دي من التنمية هيبقى Light Near Discessation طب حاب تفسرها؟ ايوه الـ Light will be lost والـ Near will be والـ Near will اللي بعد كده النقطة التالثة من خصائص الارجال روبرت شمام بلها تقعد خصائص واحد نين ثلاثة النقطة التالثة والرباطات الارجل روبنسون بيقول العانه بيمشي في الضلمه الدور بتاعته ما توسعش كلنا بنجي في الضلمه الدور بتاعتنا في ايه تو صح هو لا ليه فمين بيطلع يمين ومين بيطلع شمال توضهر برسه البطني يمين وبرسه البطني شمال دي ديالنا ياه يبقى هذه دبل ويل نوت دايميد ات جذر فعشان البيوبل دي الضيقه دي توسع لازم اقاطع البرسه البطني ده والبرسه البطني ده اللي طلع قدي شماله بتاع القرص بتا تدي ايه ادي اتروبين مالو الاتروبين بارث بتاه ايه ليت يبقى الجيوب دي ضيقه مش بتوسع بايه وبتوسع بايه هي مش بتوسع بايه بتضلم وبتوسع بالاغص بنعنها الاتروبين عامل اتروبين ايه هيلغي الاشارات دي والاشارات دي يبقى تعالى نلقص الأرجال روبرتسين بيوبل اللي جان فين في البريد التانيوبل حلوة الموست كومر كوز السين لها ثلاث خسار بايلاترال البيوبل ما لها؟ سمول ما بتستجيبش لإيه؟, لإيه. بتستجيبش وبتستجيب لإيه؟ ما بتستجيبش لللايك وبتستجيب للنير حلوة كلام البيوبل الديئة دي هتوسع على الضمط هتوسع على غاضبنا عندناها البين كده رجعنا تكمل شويه بقى هحط لك اسباب الارجين اسف هحط بيوبل بدنا اذاب بيوبل الواقع على دياك هناخد دلوقتي جدول عندك اديون المايوس واذاب المدريدس هنحط الارجين روبرتسون بيوبل من ضمن اذاب الايه بيوبل سمول يبقى نحطها ضمن اذاب الايه المايوس حلو كده طب هناخد بيوبل الثانيه بيوبل الثانيه خالص اسمها اديسكي طب لا كونين هير شاس فال اكميشن ده هو هو فاكتور من الريفلكس شفت كده يا جماعة الـ Light Reflex و الاثنين بيشتركوا من اول فين من اول دين جار وستفاد يوجلس الاثنين بيشتركوا الاثنين بيروحوا على مين على السلة رجاني وبيطلع اين من السلة رجاني شورت سادرز يروحوا يعملوا هنا ايه أقل لحاجة يمين واشمالي يعملوا ايه البيوغل يمين وبيوغل الشمالي ما يوص ياخد من الـ Light Reflex والـ Ne من أول هنا من أول هنا يمشون مع وقت إيه ما يوضل؟ لو فيه نيجان هنهوم فين؟ في السنري جانب أو هنا هنهوم فين؟ في الشورت سنري ده يعني الحاجة اسمها قدس فيوك يبقى أول حاجة ما غير ما نفسها القدس فيوك سنها ليجان بفين؟ احفظ معاكم فين في بقى؟ في السنري جانب أو في الشورت بوستير سنري ده بنسميه إيه بوت؟ ده هم بنسميهم بو <تصفيق> بوست جانجي اليونيك بورا ستباستيك فائف خلص؟ دي الادث بيوميل والموست كومن كوز هنا اللي بيبوض هنا جلالية بيبقى فيرال انفكشن ده موست كومن كوز سواء امسي كيوز الادث بيوميل كومن في ميل في الميل ولا في ميل. سوى سوى في ميل سواء امسي في في ميل كلمة شبه كلمة بيتي حفظة كلمة ويجبها مكتوب كومن في في <تصفيق> ميل <تاريح حاجة. تصفيق> من الكلمة. البيوبل قدد. يبقى البيوبل قدد كده هو. يبقى البيوبل كبيرة والله سواء يرى. كبيرة. العين عنده ايه؟ اول خاصية من خصائص الان البيوبل. ان العين عنده البيوبل is large and regular. يعني الكلام ده؟ ليه البيوبل هتبقى large؟ مين اتقطع يا جنوب؟ الباراة من احنا قلنا ايه في قطع هنا او ده فيل بسكة مين ده؟ فهيسم بسادك لما البعرة سمبساتك يتقطع السم بسادك هيبقى إيه البيوبل؟ هيوسع يبقى البيوبل هو ايه؟ لارش حلو كده يبقى أول حاجة ان البيوبل هسير أجميلة إذا هخط القدس بيوبل بقى في قدس ماذا؟ المدريد يقاوي خاصية من خصائص القدس بيوبل ان البيوبل هو البي لارش حلو. يعني البيوبل اليمين مثلا كبيرة كده البيوبل الشمالي على الهاتف نورمال يبقى دي فيها مثلا إي إيه رأيكم لو أقول عاياتك تتعرض لضوء قابل؟ مفوط يحصل إيه في التو بيوبل؟ يضيقهم، دي طبعا مش هستجيب سابل إيه؟ إن السكة مقطوعة هين؟ خلاص؟ ومال بيه اللي هتستجيب؟ بايه النوربل هات دي أكثر إيه يظهر قوي تلاقي الفرق ما بين البيوبل اللي فيها قدس والفرق ما بين البيوبل التاني يزيد قوي لما يعني تعرض إيه؟ لضوء قابل حتى لما تبقى بيوبل كبيرة و فالتنين دي نسميها أنايزو كوريان أنايزو كوريان أنايزو كوريان أنايزو كوريا. أنا يعني مش قد بقى وكوريا يعني يعني البيوبل دي بطو بيوبل مش قد بقى سبيشيالي انهي لايف الدول جامل لان انا مضوعة مضوع جامل البيوبل اللي كانت نورمال دائب ودي ايه؟ ودي ما دقيتش لان فيها بروفل خلا؟ دي باتا اي نقطة شرحناه؟ أنا يذكرنيا إبشي الإنتين سلايت فهتقلكم السؤال بقى لين تستمروا؟ مفهوض لما يحصل لجان هنا مين اللي يبوز؟ النير ولا اللايت مفهوض اللي اتنين صف؟ مفهوض اللي اتنين يبوزوا لأن هنا مشتركين في اللايت في وفي الات وفي النير ريفليك سيحصل حيات غريبة جدا وصوا واحد هتلاقي لما احنا متعودين مين اللي أبسنت <تصفيق> اللايت والنير رفليكس رقم أربعة هيبقى شغال ليه طيب؟ بصوا لقوا هنا هكذا في المنطقة لايه نسبة الفايبر ذو نير إلى الفايبر ذو أوف لايت ثلاثين إلى واحد إذا بأي هنا يدمر مين بسهولة لايه يب. ومن يبضل شغال بس مزاي الأول؟ نير نير هيبضل شغال بس مزاي الأول اما انتيجي الكتاب كان زمان البيول بسعمل كده على طول بسديع عضوك لأ هنا البيول دي دي بالعاجية slow reaction وطب لما توقع الكتاب توقع ساحتاني بالعاجية ده بنسميه ايه؟ بتس... النيففكس شغال بس شغال بسباين قوي شغال slow بنسميه tonic near reflex تاني المفروض اللي اتنين يموزوا light والنير لأن ده او القطع ده ولكن لأوا ان الفايبر لوف نير الى الفايبر لوف لايث 30 الى 1 دبقى اكيد اللايت سيبوز تماما والنير ممكن يبوز قائد بس مش قوي يعني هيبدأ شغال منه حاجة وسيطة اللايت لما هيبدأ شغال حاجة وسيطة او شغال مش ازاي الاول بتسميه ايه؟ تسميه نير نفلقس والبيومر كلها بتسميها قدس بيومر او بتسميها تونيك بيومر نفس الاسم عليك تونيك بيومر ماشي يا جماعه طيب بالنسبه السؤال بقى اللي بعد كده النقطه اللي بعد كده اكيد القطع هنا هياثر على اكوموديشن ولا ما هو احنا قلنا دي سكه برده ايه هنخش على مين على ايه ده اصل ده دي سكه الايه لا الاكوموديشن دي اخضر النقطه رقم 4 اخضر في هذا العيان ايه شغال لا الاكوموديشن ايه مش شغال خلاص الكلام بقى هنحط الادبس بيوبل تاذر ادي بيوبل لارج Light reflect is absent وبرضه نير 6 هو اللي برضه شغال حاب عارف الاتنين دول معواعد هل تسميهم ايه؟ Absent light والنير شغال Light near This <تصفيق> is يحكيني النهاردة بيعملهم light near this is في مرادين النهاردة Light فرض والنير لسه شغال ها؟ هم مكتبين هم؟ الارجايل روبرتسون بيوم الهو مين؟ والقادث بيوم القادث بيوم الايه؟ قد كده هو تبقى بيوم الايه؟ كبيرة القادث بقرام كلمة ليه كومنت الايه؟ اي سؤال? نعم. يعني هيتقصر شوية. هيتقصر. شاين بالقلوسط. زي غير دي بس لكسفوت قصر. شاين بالقلوسط. هيتقصر. واحد جايلك في العيادة. عندي بيوم الكبيرة كده. والبيوم التالية نورمال كده. احتمال دي دي بقى ايه? البيوم دي دي. قدد. واحتمال هو طبيعته كبعا. على فكرة فيه ناس طبيعته تلاقي البيوبل اليمين كبيرة وبيوبل الشمال صغيرا. يعني normal. يعني عايز اقولك ان اختلاط احجام البيوبل normal في 20 في الماء يعني لو وصلت في الماء من النار دقيت بيوبل كبيرة وبيوبل صغيرة وتلاقيش احتمالت من ال 20 في الماء ازاي تشوف ان البيوبل دي normal ولا ايه؟ ولا قد لا في حقيقة فيه تيست كده بذلك بتعرفوه هنحط هنا اطرة myotic اطرة بالوكربين ثمن في <تصفيق> او ثمن هي هيها ميلوكاربين مئة خمسة عشرين من ألف القطرة دي صبت كلينيتر لو انت حطتها في أي واحد طبيعي ولا نهو قطرة وبعايف لأول هي قطرة مايوبك صحيح بس قطرة أي كلام لو انت حطتها في إنسان طبيعي غاليهم مش هتأثر لأن القطرة دي صبت كلينيتر تركيزها ضعيف قوي أجمل عن حطتها في واحد عنده ألف هتلاقي البيون في ثانية دي دي ليه نايزة؟ مش هي هنا في البرسة انتفادت؟ القطع بيعمل حاجة اسمها نرغيشة دي نرغيشة هاي برسة يعني ده همس العين ده همس على اي ايه؟ على اي دوس ان شاء الله دوس ايه؟ ان شاء الله دوس زي دي, دي دوس خفيفة يبقى لو واحد نورمال لن يستجيب لهذه القطرة لأنها قطرة بعيدة لو واحد عنده قطع في البرسة البساطية اللي هو مين يعني؟ مين عنده قطع؟ الالفيوبل هتلاقي البيوبل والرياكت ليه؟ انت المعرض في حاجه اسمها دي ريفيشن هايبر سنتيتيف فهمتوني؟ يبقى خطه قوى ضعيفه اضطر مايوس ضعيفه 80% مايلو كاربيد 80% لو البيوبل لمست استجيب ده طبيعي لو البيوبل استجابت يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها قله، قالت له ازاي ده؟ واحد في العيله عايز تعرف دي هي دايليتد كده انز ولا ولا طبيعتها كده نورمال تفتري التست ايه؟ طيب في بيوب الثانيه النهارده هنبدا من الدروس العظيمه عايز تركيز ده الكوينت كده والحاجات دي ها اندكت النيل في بيوب الثانيه ما هاتكم بيوبين ايه هاتكم واحد عنده نزيف في المخ وهقاطعها على النذيف دي فين دي ايديكار واستيفان الشمال ودي ايديكار واستيفان نيوكليس اليمين وهاعمل شويه نزيف في المخ طب دي ولا الهدم ايه اللي بيحصل هطبق درو بتاع الاستقبال تلاقي الدكتور بتاع النيورولوجي كل شويه يجي كل شويه يجي يبص على البيوبل من خلال البيوبل هقدر اعرف النذيف اللي في المخ ده بيزيد لو النذيف ده في الايديكار واستيفان نيوكليس اللي على تتمنى تيجي تطلع ايه ده؟ صارت البتاتيك ايه؟ بص تلاقي البيوب اللي على الست جهه يحصل فيها ايه؟ مايوزي كده طب والبيوب الثانيه؟ نورمال حلو كده؟ يبقى العام في الاول كده. اللي فاها ايه كده؟ على نفس الجهه اللي فيها ديته وروز وعلى الجهه الثانيه عباره البيوب الايه؟ نورمال بيوب اسالكم سؤال بقى كل فتاتيك في دي ايه اللي هيحصل؟ لو تديق ذات فكروا معايا ومش هشرحهاش ثاني انت ما خدتش <تصفيق> هو بيقول تاني بروفيلاتسي <تصفيق> <تصفيق> هو فاهب بس يعمل حدش ضامن ما يقولش الهاني وكاد <تصفيق> في نزيف هنا واحد حتى عنده نزيف جنب مين النزيف جنب الميت بريه نزيف المخت كيف؟ تاني دكتور بتاع ابن كل شوية بص على البيوبل ليه؟ كل ما النزيف يزيد هاعرف من البيوبل الخيات كل ما النزيف يزيد هاعرف من البيوبل ازاي؟ النزيف سلسة بادئ النديف يعمل ايه اللي ديكا واستيفان نيوكلاس على نفس الجهه اللي فيها <تصفيق> نديف ستيبوليشن تطلع ايه اللي اتفقنا فراس <تصفيق> الباساتك تروح عامله في نفس الجهه هنا مايوز طب والجهه الثانيه ضرب <تصفيق> يبقى في مايوز تقول الميوز الثانيه ضرب اروح مدخله الايه المستشفى لو النديف بي دي هعرف بص بقى النديف ده اهو هيعمل ايه في الـ في الايديكر واستيفان بقى يضمرها مش الريتش تخيط بيوم اللي كانت ضيقة مادة احتفل فيها ايه تول طب هو ال جهة تانية بدأنا نوصل ال جهة تانية نقدر ايه الجهة تانية الريتش تضيي الجهة تانية فيها ايه ميوت كويس ايه بالدكتور ملاحظت شكوسة بالعيان ايه اللي هيا النزيف هيديد اف تريد ايه في الجهة تانية كمان بقى دابت جهة تانية كمان تبوص تلاقي البيوم اللي دايلة حين البيوبل الثانيه بدات ان يتبدل في ايه؟ دايليت الله العب عنده ايه؟ وايلاترال دايليتد فيكت بيوبل كده الله يرحمه ماشي انت كتبت ما بقى؟ يعني لما يكون عنده اذا دكتور في في في دكاتره ديكم هيقولوا نيورولوجي انت فاكرني في الحته دي عارف يكون عندك في كده لقيت بيوبل ضيقه بتوسع بيوبل ضيقه بتوسع يبقى ده دي بي ده كرام ده يسيبكم وده يسيبكم وده يتحاوض عن ربط ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده فيه فيه فيه في اتناه في كل شغلكم انت دلوقتي تسوف الطوارئ بيوبل ضيقة لقيت هبتوسع؟ تبص على البيوبل التاري من الضيقة لقيت هبتوسع كده رعاستن يبوخ كده تذيب في ايه؟ فيديد اسمها البيوبل دي بقى هاتشتم بيوبل او فيها لها اسم تاني اشهر على فكرة اسمها لتيراليزيشان ساين يقولك العام بيحفظوا لتيراليزيشان خ طيب <تصفيق> لو سألك قبل الامتحان هقول له ايه انا افشل مش هقوله هو انا في الامتحان حضرتك في جدول جدول بقى في اليمين كده في كده وفي كده بقى في الشمال كان في جدول اقولها ازاي بالاي عايزين نقولها بالايه بالكلام شكله يا انت ممكن تكتبها في الامتحان نظري جدول هتجونها ازاي شبهه في الامتحان هخالق جدول اقوله هتقول له ايه تعبه هنفاصه له هتقول له ايه في نفس الجهه فيها النزيف حضرتك ابتلاع يعني نفس الجهه فيها النزيف هتكون كونستريكشن اوف ذا بيول هورن بايد على زين هيحط في الجهه الثانيه بالكونترالترال سايد ايه برده كونستريكشن فور البي بايدات دي اللي انت هتقول شبهه اقول له على رقمه وله بسرعه كونستريكشن في نفس الجهه معاك كونستريكشن دايلايشن في ايه في في كده انا قدرت اتابع حجم النزيف الموجود في المخ من غير ما اعمل ايه يا جماعه من غير ما انت دي حاجه مبتدئه كده اول ما ده يحصل على طول لازم نفتح تونيو هوغا تونيو رخوش ونفتح اشوه النزيف يفض النزيف ده لا انا ممكن ايه ممكن يموت مهم جدا جدا لشغلكم نعم الارض يعني نور داوند ريجولار يعني راوندد نمبر يوبل اسمها بتاعت ار راوندد ريجولار راوندد ريجولار خلاص في التوه بتاع احمد ما تقوليش الفايل هروح انت انت بتظبط الكيو ده اليوبل ده قوي عايز بيه بتوقع دي حاجه غلط انت تكلفك كريد دي عشان خاطر يعني هيموتوا انتوا مش واخدين بالكم يور دي ها حاوله والله جي لاز كبير العام بيموت ومضي يوم بكتين وبتوسع وهي مش موضة بقية ضايع ضايع بتخليها عالم البيت بقى كوت او معكش وخلاص او بيش في ميل الانتا بياخذ البيت بيش في ميل بياخذ البيت بيش في ميل بياخذ البيت بيهو بالدقيقة بيهو بالدقيقة دي بيش اكتباشة مش مولا اوه اعمل ريكير تاعمل طب هتألكم شو قال بقى هتألكم سويا طيب نحط ثانواء نحط دي تعزباب الميوز هتنزل مدريد الاتنية صح هقول لك ايه الارلي هاتشم تعمل ايه ميوز في الليب مدريد, مدريد؟ يبقى تلوى في الاتنية في الجدول هتلاقي هاتشم بيوم الحينة وهنا بس هنا ايرلي وهنا ايه ليه صح؟ الجدول هيجي دلو بيهوردرسندروب حتى عايز اشرحو المرأة عشان ساب بيهوردرسندروب مين اللي معطوع؟ يعني <ميلا> هو هوردر مين مقطوع السمبتاك بقى مش عاملين هوردر من اشهر حاجه بتقطع السمبتاك طبعا ثمار. السمبتاك طبعا بتاع العجل جاي من الديد والنق اكثر حاجه هيومر في الايفكت اوف ذا لانج يو بروكوجين الكسيدو او واحد حتى عنده نيك انجري نيك انج دي اكثر حاجه بتخلى واحد عنده ايه هوردر تدروب قولوا 3 اوردن مين يقول لي انت 3 اوردن توزن هيوزن مايوزن الله هيترول اهم ليه قوه البطاتيك مش افضل مين اللي فيلم في ماتش بترفع اللي انا مولغبط طب ماتك تبقى لو ما فيش تم يحصل شويه توزن لو في تم بتاتيك البيوبل بتحصل ايه ما لو ما فيه سبباتك في الهدوالنك الوشة بيعاش مايعاش اتماهي انا هيدروني يبقى توضي انا هيدروني في حاجة تالية اينوخ ثلث ده ام بيرن ده ام بيرن تخش الجوة لو فيها هورنا لقدر لتخش الجوة اينوخ ثلث ده ام بيرن شوش الانوخ ثلث هنا مش بكث هنا الانوخ ثلث افقارب لي بقى تسيكت ما وما لما, لما اللب دي يغطي العين يتهلك الدنياين نحن يبقى الين وفتالنا بس لا ده ايه قبارا بين وفتالنا سووا ايه ساول ايه شي حاجة بلدى التلاش الين وفتالنا سووا ليه؟ سووا التوربي شي حاجة دي البيوبل ده دي نوربي البيوبل دي هتنقى ده شوية ايه؟ شوية ميوز حلو كده؟ وهتلاقي مين ناس المغطي شوية كده البيت هتن وهتلاقي الايرس ده غامق والايرس ده تلاقيه فاتح دي في هورنر اولك كده ايرس غامق وايرس فاتح بتفهم ايه تيروكروبر صح تيروكروبر ايرس غامق فاتح, فاتح. يبقى بتيركو سواء الي ليه الايرس اللي في هورنر الناحيه اللي فيها هورنر فاتح منين وصلت للفيشن تقولك عشان البيلان سايت اوف تبقى ويل ديفولوب محتاجه تبقى فاتحه تكفلات في ولا مفيش مفيش عشان البيلان هو صعي التقفز ايريس تبقى ايه الديو محتاجة تبساتك تلطي فيه ولا افيش لا فيه تبقى ايريس خلاص؟ يعني ايه؟ يجيروك ربين ايش؟ مركز جنبي وبل اشرحها ثاني؟ كل ما كانش رحتها يا معا؟ اولا بسرعة ايه مركز جنبي وبل دي؟ واحد عمده قفتك اطروه في العين البيضي لو حصت ترش عين البيضي الجو هتساءل يبقى ادي رفليكس is lost الدايركس طيب دي فى قصك في دي لو انا هاتيه تطرش على العين التانية <تصفيق> العين التانية هتديه واللي هي اترو في كمان هتديه يبقى اللي فيها اترو هتديه عم ضريق العين التانية بس اسمع ايدي الدايركس رفليكس يبقى مين lost ومين لسه شغال بالنسبة للعين دي الدايركس ري اكشن lost بس من الاثر اوات حكادي اسمع ايبقى ما أفرستي بيوبالي ديسكت أو مركز جانبيوبال أو بانادوكسي كالبيوبال كيف أنك عن طريق ترس اسمه سويينجين سويينجينج تس سويينجج تس سويينجينج تس سويينجينج تس جب نوره وطنواره حالي لو أنا إنسان طبيعي ما عندين بروبن وحبينه الطرش على عرية اليمن هيقطة تتبيق اليمن اليمن والشيوان الاتنين هي ايه؟ للثنين دي, دي وكده هحط فيه تورشال بيضيق الاثنين دي طب, الدي... الدي طب لو انا بدات انقل في النص ايه بيوب اللي ضيق الاثنين دي هيبتدي بايه يتوسع طب لما اوصل الجهه الثانيه بيقول كانت بتضيق ابتدت ايه وصلت الجهه الثانيه ابتدي يديه وتاني. طب لو ديه دي فهنا عقبتك اطر ايه لا يعني؟ حط الانتين هيشتبه هلو كدو؟ وما ابتدي جاء الانتين يهتاعه طب لو وصلت الجهة التانية <تصفيق> هتكمل زي ما هي ديلاتيشن هتعبرها اني فيها ايه؟ اطر يبقى هنعمل ايه؟ هنقل الصورف من هنا لإيه؟ ايه؟ ايه؟ هيحصل ايه في اللي فيها اطربي فيه. هتكمل ديلاتيشن بدل ما يحصل فيها ايه؟ بدل ما يحصل فيها مايوس اللي ما يحصل فيها دايلاتيشن ان ستيت الكلام بقى مش عايزه هو من اول الكورس والريفلكس تحت ده بيت الكلام اول الكورس انا مش عايزه تاني تاني لو جئوا بتبقى اتروفي حلو كده حطيت تورش هنا فين هيضيقوا بدا تام الى بين هيوسع لو وصلت الجايه الثانيه هل هيرجعوا جئوا ثاني لا، ليه؟ لأن الجهة تانية فيها ايه؟ فيها أطفل يبقى هل يقولون هتكمل ما هي باية ديشن، بدل ما يحفظ لها ايه؟ كونستريتر إسمه إيه؟ سويت جد فلاش وايتس أزلوية الميوزس وأزلوية المتريزس هي اللي بقى يعني أزلوية بقى إنهم مليون مرة طول السرق مجمعهم بقى؟ مجمعين أزلوية الميوزس وأزلوية المتريزس هشرح لكم بس للحاجات الجديدة بس عمسل حاناتي جديدة. <تصفيق> عشري مقال أجزاء الميوض. علي ميز أجزاء المدين. كل الأجزاء بتبعرفين. بس ليش فيها الحاجات هتلاقيكم تتقالوا فيها. اللي عند ليه عنده ميوض؟ لما تنجمع في السر هما نفس الكونستركتور والدايركتور الاثنين بيحصل فيهم كليرون مع الست بنتكتب الكونستركت برستريت دايما اقوى من الايه في الدايركتور اتفضل يبقى عنده او اتش ليه عنده مايونود عنده كليرون في الكونستركتور ده من الجامعة الـ extreme of age تلايهم عندهم ملوز يعني احنا قوي واحد كبير قوي لا عندهم ملوز ليه بقى عند يونيبورد بقى عندهم ملوز وحنا صغيرين قوي احنا 14 شهور تبقى الضيادة المطولة في المطولة في المطولة في أول عشرة شهور من العمر اللي شغلت وحدها بـ كونستريكس فطبعا في أول عشرة شهور من العمر عندنا كلنا ايه؟ ملوز نبص في عين أي طفل صغير لأنه اللي هما اوت ريد وهما نيورون شايفين ان لسه هتقالوا فيه كورنيو بيوبيلاري ريفلكس تيشن اوف الكورنيا جايب لي من فهد طب واليوم اشتغل منين من التاس ده النهارده لو قلعتوا كورنيا للسكوليشن اي حاجه تعمل كورنيا للسكوليشن يعني, يعني واحد مكبض على كورنيا بلاش واحد عامل كيراتايس انتليشنه على كورنيا ده في المخ دي كونكشن ما إذا المرض اللي يعمل ديموريشن للقامه يعمل ديموريشن للايه التالت الاثنين كده في البؤب في كونكشن بين كويس غطت روم على القرنيه لازم يبقى ايه تي دي اسمه ايه لو قفيت على اي واحد فينا مره من هنا كده مسكين اوف ذا نيك هنا كده ثاني نقول له بتاع تو ايه دو اسمه سيليو فاينل ريفلكس الحركه دهي تستيموليتس في البثات وهو تحتنا هنا في النيك دي في البثات الحركه دي توست في البثات جرب كده جرب كده اه دو الورز هو اصغر اهو تراها تجربها في البيت يجيله بصورة ربعين ايه؟ تقول له هارفك ارصت غنره من الهيه؟ وانتوه الفيوم الايه؟ تاوتا سيليو سباينة بيتا <تصفيق> يا جماعة مش عايز اقولوكم اللي جاي ده مهم أوي, اوي اوي اوي اوي الامراض اللي بتعمل ميوزس والامراض اللي بتعمل مدريه بتتقاله في الشاف ويهي؟ لازم تتقاله دي الايريدو سايكلايزر ميوزس مدري ايه؟ الايريدو سايكلايز تقوله الجوما بدريازي كأنه بإيه؟ المايل بتروما هيوز السيبيل تروما بدريازي ليه؟ مش دي المايل بتروما واحد خاط على عينيه خطة بطيئة تعمل استيموليشا للثنين لتن... لتن... مصر مين هو مين؟ كونستريكتور والبالي ليه بثمين تكتب كونستريكتور هيو كده؟ يقول لما الثنين بيشتغلوا مين تكتب كونستريكتور طب لو التروما سيبير الاثنين مصرز هيوزوا السيبيل تروما تبوز الاثنين مطلس الكونيستريكتور والميلتر هايو كلا؟ الاثنين هيجود تأثير غياب مين يبقى ظاهر؟ مين القوية؟ الكونيستريكتور الاجيس دي لما تغيب تأثيرها هيبان لما الكونيستريكتور تغير يحصل ايه؟ ميلاتيش ترين؟ الميلج ترومت هتشغل العدلتين مين يبتر؟ الكونيستريكتور السفير ترومت هتبوز العدلتين تاثير بوضات مين يظهر كل استريك تاني عامل لي فينيات الاي على قدها تاني اقول لكم على حاجه البايت دروما ده ايه دماغه والسير ايه مدري كف امو اه دي بتيجي علينا كده بصوا كده فاكتور اوف ذا اللي هو البارافين دي عامل هنا عيال لما نحط ابره في الاي بي والتظبيط اسمه ايه لانشر اوف الدي تي او اسمه بارا في ديد ليه يعمل مايوزي اللي جوه من الكابتن لا يا جماعه اشعولوا كل دول سؤال <تصفيق> تاني لا، أقول السؤال الثاني حاضًا لو واحد جينا في الانتجين شامدر وفتحناها فضينا لجواه حذك حذك لا، أتكلم يا جماعة، الإجابة؟ الإجابة؟ السطر اللي أنا أعطوه ضغط العين هي إيه؟ هي, إيه؟ هي إيه؟ كده؟ لو أحنا فتح هي ضغط العين هي إيه؟ هان شوف ضغط العين هي إيه؟ يحصل إيه في البلد بيتلز انتايد اوه؟ ده دي البلات فزز اللي فين دلوقت البلات فزز يديه فين؟ في القاية لو انا فتحت هناك يحصل إيه الإكوة؟ يخرج بارده دفت العيني قالي لما دفت العيني يقول فاكرين يحصل إيه في البلات فزز الإنسايد الظاية؟ فأضوض آيلاكاش يبتدي البلات فزز يتمنى دم لما البلات فزز يتمنى دم الله يجتفرج لو أنت جبت خرطوم ملوي وصفحت الحنبي يحصل إيه في الخرطوم؟ يتفرج مرة لو الخرطوم ده تفرد هيزوء مين؟ هيزوء كده ويزوء كده؟ يروح يعمل ايه؟ لو ده بدأ يتفرد كده وده بدأ يتفرد كده هيعمل ميوت شفتوا؟ عايزة نباهة بسه انتوا؟ مين مفماش؟ مين مفماش؟ تعال وراء يا إيه؟ تعال وراء ليس؟ ترى مكان؟ اقولها داني؟ حد مفماش يا جمعة؟ مترلمونيش بقى؟ انا عايز البيانات اشتفامة انا مبعدش الكثة يا جباعة ايه مش كيلة يعني لما نفتح الالتشامبر ضبط العين هي هي لما ضبط العين ايه يحصل ايه في البلاط مثل inside the eyes يعني كثمانة ده نفتح. لو البلاط مثل الزخف ايه لس بدأ كثمانة ده نحصل فيها ايه يتتفرد زي الخرطوم لما نفتح الانفية والخرطوم يكون مالو يحصل ايه في الخرطوم يتفرد لما البلاط مثل دي يتفرد تروح تعمل ايه؟ ميوزة ثاني؟ جات ولا ايه؟ الله جات أوكي. بقيت الكلام بقى سهن يا جماعة الاركايل روبرتسون بيومل ميوزة والقادت بيومل مدري ايه؟ الارلي هادشتون ميوزة الليت هادشتون اللي الليت بقى ايه؟ مدري وهلعب بونتاين هيمورج من الانزايت اتفقنا صينه سرنجوس كل دي مايودز ليه كل الحاجات دي ده فاميلي استيميوليشن لمين في ادينكر اوتيماتيو طلع ايه هنا وهنا برده بدات <تصفيق> يعني بونتاين هيمورج انزايت وكافيرناسا وكلهم الـ الـ بيكو... لا كنا نعطيكو في الأناسيذي عندكو نستطيع ضفت الوطن الأناسيذي شو بقى؟ لا تذبيق هاتفك يعني المحن كنا بنشرح بيت ومش نشرح لو قد تشرحه بنشرح ثالث بيت ثالث الأناسيذي عام شب؟ ولا المفروض أي واحد كوماتوز دي بيقول تبقى إيه؟ تبقى هل؟ المفروض أي واحد كوماتوز نحطه تبع البدريز إلا إذا الكونا كان سببها حاجات بدل الحاجات اللي بتاعها المايوه يعني الكلاسيك ان الكوما معاها ايه الكلاسيك مدري ايه لو الكوما كان فيها هو فيه لان هو فيه بيعمل ايه مايوه الا لو الكوما كان فيها ابو تايم هيموس هو ده اللي بنعمل بيه ايه مايوه استاذ قال فلتك كده قول لي انت ايه قول لي يا ابني كوما معاها مايوه ما ده ده لا اكتب قول لي كونه معهم عيول دول ويبقى انا قلتوا بين هون مورفين او ايه عبدوان طائل هاي الجزء والده يتحفظ صحيح وجزء الزمه هو التجميع من كل الايه؟ من كل المنه هاي اكثر حتة ومتعبة حتة اللي بيه؟ جويلة انا اتبعي اتبعي شوال بعض فيها وليسه اتبعي حيث الناره دق قويلة شوية حتى طب ده عقبال الحفه بتاعك اكتر من, من, آه آه <تصفيق> <تصفيق> من كده؟ هدي اني جا نباهه مش اي طالب يفهم طاقه النار مش اي استاذ شاريو البيورو, البيورو ده دا دا دايما ان انا دايما باجي في <تصفيق> الحفله اوكي راحه جايه راحه جايه داخل خارج يعني و الفيديو على فكره ما فيش رباط يقول لي الفيديو الرباط فين وين فين يلا في في نمشي فين كده الكلام بالظبط تيمبرال فايبر هتروح على فين على خط التراك بتاع ده الجهه <تصفيق> <تصفيق> <أنا> <تصفيق> <تصفيق> من نيور فايبر عشان لاوتج فين؟ مرتدي الكاس تروح على فين؟ الجهات الثانيه فهو بعدين في الاوبت 2 وبعدين الاوبتيك تراكت وبعدين لاتيرال جينيكولوت بودي وبعدين تيكولوب رجيش وبعدين الاوبتيتال اريا 17 18 و19 سكه الايه ده؟ سكه, سكة الفيجن هبش يكمل بقى يقول لي فراكتال كورتكس عارف ايه كده بتتكلم على مين؟ فرونتال ويجن بير من هنا لحد ايه؟ يا تكا اي انفلكس ديش في <تصفيق> نقط لحد هنا يبقى ده الفيجن يبقى الفيجن بيمشي فين وفين وفين؟ في الاوبت نير اوبت تريت لاتيرال جينيكولر بودي راديشن فينتال كورتكس عايزين ندخل بقى تقول لك ايه؟ الفيجن بتاعها ريسبتور وثلاثه نيورون فين الريسبتور؟ اكيد مين؟ فيد الريسبتور فيد الفيرست اوردر نيور دكتور لحد المجمعات الفيرست من الفوتو ريسبتور لحد الباي بولر في الريتكتور <تصفيق> الفوتو ريسبتور دي الريتكتور ده من الفوتو ريسبتور لحد الباي بولر من من الفوتو لو بتطلع تمشي, تمشي كده كده لحد مين الترنجنير جرو كل الطويل ده السكند اوردر نيون فين السيردوردر نيون؟ يعني هو الترنجنير جرو لحد الايه؟ لحد المورف المورف ده هو السيردوردر نيون يبقى ريسبتور وايه؟ ثالثا نيون الريسبتور مش موتور بتاعه فيرست سكند شايف السكند ده الدور ده ان هو من اول الدرج النيرون لحد الليترجال في الكوتش اه على في نيورون يعمل ايه اوتيك اوبس <تصفيق> يعني اللي عنده هنا او هنا او هنا كل ده يعمل لو في ديجنس في الثيرد اوردر نيورون يعني مش اوبتيك اوبس لو في ليجت في الثيرد اوردر نيورون الترجل يعني مش اوبتيك اوبس انت كده لو خدنا اوبتيك اوبس وانا تبقى اوضه خلاص عشان كده ان لما نيجي ناخد ليجن في الاوبتيك راديسا او ليجن في الاوكسيبتال كورتكس صور لك زي الريترو لكن دي هنا هنا يعمل ايه اوكوتك فهمنا يبقى الريسيptor ايه ريسيptor وايه ومتلاذهيون في دكه اهو كده إنتك بأجوب بصفر يأترى Oxybital Cortex G-mine وصل لها إيه؟ وصل لها Timbral Fibers Timbral بتاع نفس الجهة ووصل لها بالجهة الثانية إيه؟ Oxybital Cortex G-mine وصل لها بالجهة الثانية بإيه؟ Nithel Fibers ناس أقل بسكور Right Oxybital واحد Timbral واحد نجر بس Timbral بتاع نفس الجهة 1 2 بس فين بتاع الايه فجته خلاص انا سالي ام سكيوت سؤال, سؤال تاني لو كتبت قوتك في اليمين شوف انجيه فيك الشمال زي انا والله ما عارفه كده ما اصله ميكس كده والله ما هو كده ماشي هنجي بالله يا ترى لو كتبت قوتك في اليمين لو باظت هيحصل ان هي هتبوظ الشراء ازاي السلك ده هيبوظ والسلك ده هيبوظ دي لو دي باط سلك اصفر باط وسلك احمر واحد سلك اصفر هو مين هنا في ده وده بيشوف ده مش كده بالعكس التيمبر يدوب الايه الميزه طب السلك الاحمر ده ده الميزه يقطع ايه التيمبر واضح ان يبقى لما الورق كان في الأكسابيطال كورتيكس اليمن أن يفيد راحة الشيء يقول لي معروف بالعكس دايما نبق بالعكس يبقى تالي سؤال رايت أكسابيطال كورتيكس ليش؟ يعمل نص أن يفيد الرايت أو الليفت؟ الليفت نتلتك ما نبقى كده لنقصين إنمية إيتش أكسابيطال كورتيكس ريسيب موجودين إنميش ومجدين عندكم إيتش أكسابيطال كورتيكس ريسيب إيه؟ a graphical from the same side and the nerves fibers from the contralateral side each octahedral cortex receive ايه من نفس الجهه وايه من Right occipital cortex responsible for vision from the left field. Right occipital cortex responsible for vision right Right occipital cortex responsible for left field. بخصوص الخط اللي اكتفي عندنا درس ايه بقى مدير مش كده ولا كده بصوا بقى ده لو فيش دي إيه؟ في إيه دي جديد في نقطه التيرب الا يحلى دي جنب القياس ما الا يحلى هنا هنا كده عندنا ديجر اوف ذا اوف ذا فيجوال بولس وينج تمام ده كله هتحط هنا على فكره واحده واحده بقى اللي رقم 1 في نقطه دي في الفيديو اليمين فيه البيديميج والفيدي الشمس لو فيه مشكلة هنا سلك الاسود باباً والسلك الاحمر باباً سلك الاسود لو بتاع النص ده لو مش الاحمر بتاع النص ده يعني العام ده هيتعامل كل هين عامل النصين هيتعامل صار؟ <تصفيق> ببقى سهلة دي لو فيه في الرايت قط كديراً يعني فيه لنا هيبوس الرايت برضو انت قوائباً بصموها ابسي لاترال بلاييند يعني بلاييند في نفس الجهة. المشكله شمال والمشكله يمين واللي ينزل الباص برده مين, مين هنا رقم 1 هنا مين الباص برده اليمين طب البيوبل شغال ولا مش شغال مش شغال صح تقيل البيوبل يا جماعه طب كده هو اهو تعدي على مين بالبريد طولنا قدام الحته دي خليوه بيشغال امتى البيوبل بتبقى شغاله لو فيوبر هنا ده انا كويس خلاص عدت لو هنا عشان لما نيجي نعمل كسور بتاعه الكورتكس دي او راديش او الاثر الجذري الضدي كل الثلاثه دول هتبقى بيوبل ايه اثنين خلاص هقول بيوبل ايه عدتنا خلاص تقوم احنا قدام النقطه دهي قدام هنا كده فالبيوبل ديها افرند خلاص كده حته غلته عقبال طب لو التيومر هنا دي حته كده فلك لو تيومر في الاوبت نيرم برده الاوبت نيرم برده فين هنا فين هنا عند الجلطه ما بينه وما بين ايه القائصه ايه لا يا احمد بقى هيحصل ايه في الجهات بتاعت دي خلاص ايه بلايز بعدين بلايز ممكن يبقى توتر ممكن يبقى سنتراس مش مهم يعني هيحصل ايه بس تجاه التفريق هيحصل بلايز خلاص يبقى يحصل F-Latural de Central Escudor بلاش كيف يكون F-Latural Blind زي اللي فاكت كده؟ ده منطقي مش كده؟ ده منطقي المشكلة بقى جديه بقى نفيل الثاني هو كمان الاسط ليه؟ بص مين السايبرز اللي بتيجي كده؟ كده؟ كده؟ كده؟ ليه؟ هنا مش بتيجي كده بزبط بتيجي هين هوا كده ويا معديها من هنا رو عملة كده من هنا تطلع الودان فالربا تطلع الودان فالربا تطلع الودان ما ايه الربا لايه ما انتينو الني اف ويل برادي واحد وطفت اسم ويل برادي ويل برادي هل كل الناس الفايبر هم جايين هنا كذا بيعملوا روكبت؟ لا بس كلهم يعني بص على الرسمة العظيمة رسمة عظيمة فعلا بصوا رسمة اللي عندهم كده بصوا هنا عامل دقيقة دوة وهنا قولك يقولك ابتدت المنبر ولا ايه يعني السهم اللي, اللي نيزل نيزل. بص اني فيبرز اللي عامله الركبه القبر نزل ولا النور نزل النور بص عندكم <تصفيق> بص عندكم من على <الدبن. تصفيق> الركبه نزل يعني بص هروح على حاجه في فايبرز نزل هتعدي كده هو برده انت مدير ركبه مش, هت... مش في فايبر بتعمل ركبه في مين بتني ولا ايه مين اللي هيعمل الركبه نيو اوف ويل رين. انهي نيزر لو لما اللور نيزر ينضرب بياثر على انهي في الاوفر تيمبرال بقت خدها يبقى هتلاقي الاوفر تيمبرال نوفيموس اهو الاسماء في الجاع عضلي اف سي لاتيرال فلايس والجاع حصل ايه اوفر سيمجورال بلز او اسمها <تصفيق> جراكس مش مختلف كده مش جراكس ده في جراكسر يبقى اسمها ايه جراكس مانسكتون الجهادي بلايننس وفي الجهادي جراكس مانسكتون انت عارف الحد بس جراكس جاكسون مانسكتون دي ابر عن التيومر ادي فايبرز اللي انضربت اللي هو الايه اللي اوف ويل بريد حاجه ماشي لو ماش ولا يضعه ولا يضعه هيقعد ولا عشان حاجه متقدمه شويه ولا إيه حاجه ولا فهمها اه لا تاني بيسلاش بجد والله عظيم <تصفيق> في في ما فيهاش فايبر ده نوعه طلب كونسينج عادي فايبر ده هو طلب كونسينج رقم عاملين ديفيشن دي في هنا دوالية كده ما نستطيعونه أربعة كربع. الربعين اللي كده سيبدوله ستمبر الربعين اللي كده لإيه؟ النازل يعني بص كده الربع ده والربع ده هم مين؟ هم النازل بص كده Any Europe اللي عامل T.O.F.Brand الفايبرز اللي نصاله عامل Any Europe ماذا؟ لكن بص بص بص عارف اللي هيتطلع من هنا هيعدي كده عطولي سيبسلي؟ يبقى الـ اللي عند الـ Junction هيدرب Any lower nader و high field boom aber tender aber boom lower oh في خلاص انا قلت جنرال طاي هنا لقدام رقم 2 لو انا عندي مشكله هنا المشكلة 2 لو في كايز دي اصغر حاجه تضرب هنا وفي المكان ده بالظبط في توتر رجلان متشوب يلا مين السلوك اللي باصص رقم 2 النيزر النيزر يلا ادي هيل دي اللي يمين الشمال التيمبرا يبوز هنا والتيمبرا يبوز لحد فاهمني ولا لا احنا بنوازن سلوك الحفره هنا نوازن سلوك الحفره يلا سلوك ينيد مين بيقول هنا مين بيقول هنا ده باي تمبرهيم يا انوبيا يا صاحبي بتقول في دول يعمل باي تمبرهيم يا انوبيا بتوتال رجلان اللي بيعلق بيقعد هنا توتال رجلان اللي راكنه الراجل اهو طب يا جماعه عشان يحصل المنظر ده اول منظر بقى اسمه نذل و نذل شون يصل بفي نذل هو حاجة compared to y músic طبق لازم, لازم, لازم ندغط من هنا و ندغط من how like اشтовش الكده ال اللي إنه يبوز وال Timbura هنا يبوز ف ال Timbura يقصر عن نذر وال Timbura يقصر عن نذل صار شون هي يصل بفي نذل من هنا واحد من هنا, هنا. يعلم عايزت ايه مسلا ايه باي لاترال انترنال كاروت ارتي انيوريزم يعني انيوريزم دينا انيوريزم دي الغويلات عن فقر او باي لاترال في المخ واي لاتي جنبنا من هنا ومن هنا كافيرنا سايد كافيرنا كافير ثانيه ممكن تيجي من هنا وتيجي من هنا برضه تبقى ايه باي لاترال اي برضه كافيرنا ثانيه عشان يحصل الكاف لازم المرض ايه واي لاتي حاجه في دي الاثنين دول مع بعض كده الباي تمبورال والباي نيدال دول كم نص الفيل هنا نص من النص بتاع يهمي انوبيا يعني يهمي نص العمل نص العمل هنا يمين طب وهنا شمال يعني مش ماشي مع دانيميثيلين للهيترونو فاهيمي انول الباي اي والباي ايه؟ الباي تمبرول هنا شمال. هنا شمال وهنا يمين دي طيب يا يلا بقى. يلا بقى. لو فيه ليشان هنا. رقم مسيح عاف رقم ثلاثة, ثلاثة، او او فين اللي ليشان هنا. ليشان ثوين الاول كده. في الوقت الردي... اكتراك. هيصل ايه. مين السلك اللي بايد في العين اليدين. التنظر يأثر على انه فيه يبقى اليمين. اليمين اليمين النيزة البايد. صح. طيب مين السلك اللي بايد في العين الشمال. نيفس ليصل على الفيلد بالتمبر اوه حد الله افحالك المشكلة لأ المشكلة تلقوتي اجتركت بي مين مين اللي باط الشمال فبنسميها كونترا بس هنا شمال وهنا شمال فبنسميها هومونوماس ولا هيترونوماس ولا هومونوماس يبقى هومونو نص الفيديو ولا كله نص نص تبقى هي مي انوبي سي اتش اتش كونترالاترال كومونوف سلك ده بتعمينه بتعمي يوبك كده انت هو سلك ده لكن لو الهجن قدام في الانتيرو الثو سير من التراكت البيوت مش طب لو الهجن هنا قبل مين على التوري قبل الاتراجيرو الثو في البيوت هتكون مين عدد خلاص بيوبك لما في الافت الاتراجت دي ممكن تشتغل ومتوك تشتغلش لو الهجن قدام الكيوتوسيت لو الليجا في البوستيرور ستب بيقوم الاديبه ايه الاديبه ايه هزيبق هزيبق. هزيبق هي بالكتره لا ترى هومولوجي في, في الليجا طب يا جماعه الليجا اللاترة الجينيكل الضودي في, في الرادياجن مفروض بعد كدة a e leigen يعمل نفس الكلام مفروض يعمل ايه؟ C h h لان نفس الايه؟ نفس السلكين مكملين يعني السلكين دول مكملين كدة كدة كدة المفروض طول ما انا بقى كله بقى a e -H, h صح؟ لان معانا نفس السلكين طب ازاي هنفرق؟ لو ال leadion في اللاترة الجينيكل الضودي أخبار ال Biobel ايه؟ normal لو ال في الرادياجن أخبار البيوكل إيه؟ نوربا لو, لو الليجن هنا أخبار البيوكل دوربا مش عاديين فرقة ببيوكل لو الليجن في الريديشن هنا وقفة المفهول يحصل إيه؟ المص ده كده؟ والمص ده كده؟ ونسميها إيه؟ C-H-H لا يحصل حاجة يا الربع اللي هو يبوز؟ الربع لاسه، مش الـ مش الـ يا الربع اللي داخل اللي يبوز؟ الربع اللي داخل ما حصلش نصص يعني. لو نصر يبقى عماية مش فاهم الراديشن دي ماشي ازاي هو الراديشن ماشي كده ده كده المخ ده اسمه البراية الدول براية الدول ده اسمه السمبراللوك واللي ورا ده مين؟ الاكسبة صح كده هو هو اللي بين اهو الشمال اهو اللا ترانزليكو البودي اهو لان هنا المفروض اللي هيكده اهو كده بص بقى الريديشن ماشيه ازاي ماشيه في شويه ريديشن ماشيين فوق في ادي لوب في البرايت وبيوصلوا لمين لوكسيتال كورت في شويه ريديشن ها دي الراديشان في شوية ماشيين هنا. ويوصولوا فين. لوكسيف. في شوية ماشيين هنا فين. بالبرايطة لوك. في شوية ماشيين هنا فين. في التمبورة وكله بيوضل لفن. لوكسيف. عشان العيقان يا جماعة المخت كل يروش. لازم تيوبة. يضرب ايه يضرب ايه. برايطة والثم في العالمات. ده كله كده عشان دا داين ضرب وداين ضرب ويحصل انضاص زي ما انت عايز يبقى البرايتل لوب اتضرب والتيمبرال لوب اتضرب على عندك لو البرايتل لوب اتضرب العكس البرايتل لوب هو طب لو الاثنين ضربوه الله يرحمه العمه وهيعملوا بقى يعني هيعملوا امثال بقى طبعا حاجه إيه حاجه كلينيكال مش هتعرفوا ازاي مهمات تاني بقى يبقى الليجا في الراديشن مميز جدا الليجا ايه في الراديشن الاربع الاربع دي بقى نسميها ايه برضه الاربع بالعد يعني لاحظنا ان الربع الشمال يعني المشكله يمين والربعين برضه ايه الربع بس ايه بقى يا كمان شوية ناخد برضو وعلا عندك تمبر اللوب تيومة سبيره الكوادرنتك دي الفكت تبينتوني؟ ماشي يا جماعة ولا ايه؟ يبقى الراديشن ايه؟ ايه الربع؟ طيب فضلنا مين بقى؟ فضل لي جاب فين وبقلصنا؟ لو كسير تأكد؟ موجود يحصل ايه بقى؟ موجود نرجع لو اصلنا ايه؟ ايه؟ اصلنا ايه؟, أصل إيه؟ تي تي اتش هيحصل تي تي اتش بس كده غريبه شويه تي تي اتش ومتمين سليمه هنا ومين سليمه ما انضربتش ماكس يقول لك في الاوكسيبتال كورتكس ريجيون هيحصل كونترالاترال هرمونوفيناميا انوبيا ولكن وذ ماكولار سبيرنج اذا ماكولا والبيبريديريت فوز الماكله بتاعتها اللي لها اريا اوف في الاوكسيبتال كورتكس وكسبتها كنت تكسرش بيش رابت؟ الكل حتة هنا في المخ في العين لها حتة بعيدة في المخ ليه بقى الحتة من المخ دي ما انضربتش؟ طالح لو كسبتها إليه؟ المكلة موتة صوتنا جدا في العين لكي في المخ وأنا حتة يجبينها قوي قوي قوي قوي ما فيش تيوبر يضرب حتة دي كلها يبقى أول حاجة خلى المكلة ما تندربش ايه؟ large presentation large presentation لاحي أريا أو إبريزنتيشن ففيش تيومر يدرج كل الماكلة هي الصعين صغيرة في العين لكن في الموخ الماكلة كبيرة ففيش تيومر يدرج كل اللي هيكون معين برد وإيه ثاني حاجة الماكلة اليمين إبريزنت بالأوكسيوتا كورتيكس اليمين والشمال ففيش ضربت التاني شكلاش اللي تاني حاجة بايلاترال إبريزنتيشن يبقى الماكلة اليمين الوكسيبت على كورتيكسي ليمي و الوكسيبت على كورتيكسي الشمال سا كمان الماكلة في المخ لها ضب البلاط صنواتي لو احنا اتقبل تريشا جدي يبقى الماكلة هتفلت الماكلة هتفلت نسميها ايه؟ ماكلة ماكلة اه شوفتوه بقى المنظر؟ يبقى دي كونترا الاترا الممونوات سيومي اروبيا و الماكلة الاسبير نراجع ليجب فيه الأوبتك نيرف ابتلال اهي ابتلالال بلايند دينا من هنا من هنا ومن هنا نادر نادر فينين من اول هنا واحنا نازلين مفروض سي لو هي اوبتيك تراكت ليجن تي اتش اتش اتخبط وجه لو الليجن قدام والليجن ورا في الايه في الديوب حت نخرج من البودي اخرج من الايه نور رادياشن، انساس ولا اربع؟ اربع اوكسيويتال كورتكس انساس، ما سميش اكلا ماشي كمان اه كدر؟ ايه؟ مستوك؟ هسيجي لأمسي تونار ماشي كمان؟ طبعا ما ناسيب كونسيور و اوكلا ما نستشي لأوكلي توني توني توني ما شرحناه لو البراية الايه؟ لو التمبر الايه؟ لو مش كده يعني خلاص ده هسيجي توني نعم؟ صراحه حضراتكم في نقطه كده طلعت النقطه دي ما شرحتهاش في البلوكس مثلا انا دماغي النقطه دي ما شرحش شوفتك في دي اي دي ايتو قوي يبقى إي اسمه ايه دي, دي قوي تيوجيلانتي دي يا جماعه ادوا إذا بنتي هو بالأرفيل بحاجة آخر حاجة بسرعة النهاردة شكتوب آخر حاجة, حاجة الغاي بقى ورقبت نهي ده انت بيون فئة أمين يا سيدا كثير أول نهاردة جدا عزيز معلش شبعة شطني؟ على الجهة من اليومانين أبتين <تصفيق> <تصفيق> من عايز عاشر أمين المصمورة بتحطي <تصفيق> سكوتومة هنقولها في ثواني نزيز سكوتومة هنقولها في ثواني فإنه البيجوالفيد بتاعنا هذا <تصفيق> البيجوالفيد ده هو دي هتة عمية هو بسبب ايه لابريو دي هتة عمية هنا بسبب النوز دي هتة عمية هنا بسبب المكزل ده البيجوالفيد بتاعنا بصوا بقى لو رأينا هتة عمية كده نسميها سكوتومة <تصفيق> <تصفيق> يعني هي <هل> الاسكوتومة <تصفيق> جزيرة من العالم surrounded by normal feet حواليها نورمت دينوا اسكوتور السكوتورها لها كانت تأسيمة أول تأسيمة absolute or relative الأول تأسيمة يعني إيه؟ يعني في اسكوتورة تسميها absolute يعني من عائلت المنطاري هتدينه أي نور ما يشوفوش أي إضاءة قوية ضعيفة ما يشوفوش ليشوف أي نور ما لأي إضاءة فإيه؟ absolute لو واحد ده مثلا ديته نور معين شاشك والنور التالي ما شفوش أو ديته قطاعه جبنة شافتها إضاءة نفيفة ما شفاش د ديت يبقى هو التاثير ابسولوت اند ريليتف سكوتون العالم نشوف اي لون واي اضاءه يبقى ابسولوت ادي هو التاثير ثانيا تجيبه اللي شفته بوزيتيف ونيجيت يبقى ايه ابسولوت و بوزيتيف ونيجيت ايه بوزيتيف ونيجيت لو انا عرت بعرضه في حته عاميه في الشبكية بس الحجم ده في الفيل مفيش حاجه يبقى البيشر في النوت اوير اوف نيز عنده حتة عمية في الشبكية وعنده حتة قصدها في الفيل لحتة عمية الابوسط اشهر اشهر اشهر نجا في اسكوتومة الـ كلنا عندنا حتة عمية في الراتل الـ optik دائما حتة عمية بس الحمد الله ما نشوفش قصدها حتة عمية في الفيل المفروض الحتة العمية اللي في الفيل اسمها ايه blind spot يعني الـ optik فريتنت المفروض يقطع ايه في الب... في لايك سبورت هاي لايك سبورت ده ده على يا عم مش بتسد بيها فتنبيها ايه نيجاتيف انتوا يبقى اشهر نيجاتيف سكوتوما مين هتلاقي مكتوب لازم تبقى مكتوبه بلايك سبورت يبقى تايم تقيمه يعني بولد ديشن اوير اوف هيز بروبلم نيجاتيف يبقى اوير اوف هيز بروبلم التنيمه الثالثه دي كامله على حسب المكان بص النشيد بتاعنا في حته عاميه هنا دي نقطه دلوقتي دلوقتي ظبط في نقطه مركزيه <تصفيق> لو الاسكتوما هنا تبقى سنترال اسكتوما طب لو الاسكتوما هنا بوردر ما بين ايه وما بين ايه ما بين البادي هو وما و سنتريسك ديسكوتو طبعا الديسكوتو ما عامل كده حته حته حته حته كده كده تمام ايه بالثمانيهات الديسكوتو قال يا جماعه يبقى انا اكوردنج تو الايه تو طيب اللي المفروض البلاي ديسكوتو لا حد هو عاين مش كده في امراض لما ايه تجوا اسمها ايه اندبندنت اوف ذا بيرز تحفظ اول طلب على اي حاجه يعني أشهر سبب يعني enlargement في <تصفيق> البلايس بثبوت مين؟ هي البلايس في الفيض تمثل إيه في الريتنا؟ دي الريتنا هاي؟ مين ده؟ نصنعي منه ده الاوبتك لو في مرض يكبر الديسك يكبر مين برضو؟ مين المرض اللي بيكبر الديسك؟ البابيلي ديما؟ البابيلي دي دي ديما لو في أي مشكلة حوالي الديسك في ريتنا بيكتكش متى حوالي فيه انفلاميشل حولية الدسك اي مشكلة حولية الدسك بيه تكبر اه مني يا شواني اي حاجة جاكستا بابلاري يعني اي مشكلة حولية الدسك تكتر البلاندسك خلاص نحفة مع بعض لست اختصاروه النابل الارشمت قمنا بلاندسك طب انا معلو الليسكوتوما دي بلاندس بورد عاملة كده قرق كده تبع ايه قرق دي شكل الاشكال الليسكوتوما طيب أبر أرجط ولو أرجط و أبنين مع بعض دايرة تبقى إيه؟ رجل عندي رجل تسكتوه في المنهات حيثتين يقول أنجل بروكولا وفين رجل في حيثتين وفي الريتنايتس بيكبينتوسة والذي بتاعرف تفرق أبنين أنا أود التعمل أبنين أخيراً بقى زي ما إحنا نتفادئ؟ الفيزة بتاعنا كم دايرة واحد اتنين؟ كم دايرة؟ كم دايرة؟ 9 كل دايرة 10 رجالة 10 20 30 لحد ناوي باستيين الفيزة بتاعنا 90 درجة على انه نحية بس بيهتم بهم هنا ما اضوصاش للتسائين وهنا ما اضوصاش وهنا ما اضوصاش صح؟ يبقى اوفع فيه لديفين اوفع فيه تبه لان تبه انا فيش حاجة بتخشط لكن فوق فيش ده بتخشط هنا فيه مين <تصفيق> النور هنا فيه مين بيحوشنا؟ <تصفيق> المعجزين خلاص؟ طيب لواحد طول الفيلد بيجي من في السند شوف طول الفيلد بتاعه هتلاقي الفيلد مع السند بيكبر او بيزر <تصفيق> مع السند يعني <تصفيق> الأرقام دي سابتة فوق مش عال هنا في السند مش عال تحت سبعين فالأرقام دي يا جماعة عال سند لها مثل كذا طيب هتقالكم شوية لواحد لو برشيله كبيرة شوية. عقان يفيلد دايق قوي اثنين بدل ما هو ستين يبقى مثلا اربعين واحد مثلا حاجبه كبير هتلاقي فوق ايه في مشكلة فهميني؟ هل بقالعان كله بيكبر بقى كل ما يفيلد بتاعه يده؟ هل مناخيره بتكبر يعني؟ ولا ايه؟ هل كل ما بنكبر؟ مناخيره بتكبر؟ عينينا بتخش الجوة؟ لما انت خش الجوة تبتدي مشكلة النص تلاقي؟ مرميني مشوهين؟ او الله وزهده؟ اللي بقى ليه لما بنكبر الفيت بيه دي توسطر ديوتو سينايل سينايل ايه نوفصال نوفصال صلاب سينايل يا عوصر ايه ويز اج تفيل بي دي ديوتو ايه بقى سينايل ايه نوفصال بيوبل بيوب دي همشتو بعيد النرنج همي عنوبي بيوبل دي مستوى الهمي يا جماعة عم ايه وايه فراحناهم بقى الهيب الأنابيا المهمة جدا هيترونومات و ايه و هو مولم مين اللي تنزل هيترونومات باينزل باينزل باينزل فرال هو باينزل والخضون هو تضيب الأول فين و التنزل الأول التركت و التنزل التركت لك رجل فلدي و ايه ربعة و الاكسيموتال كورتيكس بنتغل ايه بنتغل ماكولات كيف كده كي حب الوصنة اليوم ايه في حته بس كده عايز اشرح لكم حته دي في دي كده دوروا لحد ما تلاقوا حاجه اسمها كولر بلايدر اول اول مش هو اول انا عامل اول ايه الجزء اللي ورا ده اللي يذاكر واللي اللون الضوئي يعني على الالوان كانوا زمان مش عارفين ليه احنا بنشوف ايه ازاي بنشوف الالوان فبقيت الناس اخترع نظريات كتير اخضعت نظريه اسمها نظريات النظريه اللي ماشيين عليها واحده اسمها يان اللي اسمها ايه يان, يان. احنا بنشوف بثلاثه كوند بس مش الثلاثه ده انت كوند ايه مش من مش هما بيكونوا افريت جرين يبقى اخضعت نظريه للالوان للكلر فيجن كونز فور ريد، كونز فور جرين، كونز بلو عشان ما تنصمش رجل ريد، جرين، بلو ريد و جرين و بلو ده من الجرين باللاتيني الريد بيسموه بروت والجرين بيسموه ديوتر والبلو بيسموه تريتر ده بالايه؟ باللاتيني الخضارية بتاعت ايه؟ يانج ثوده ده يانج يانج هلموته ثيري يانج هلموته ثيري يانج هلموته يانج واحد يبقى عندي الالوان كلها كلها زي البرجة واحد ضعيف يبدأ بيشوف حاته كامل هون كله فيه واحد ايه ضعيف يبدأ بيشوف trichromat يعني بيشوف التلاثة ما عندوش واحد راح ده اسمه ايه anomalous trichromat يعني بيشوف التلاثة بس فيهم واحد من التلاثة ضعيف بوصوا واحد واحد ضعيف يسميه anomal لو الرد هو اللي ضعيف بروضة لو جريد بيوتر بيوتر بيوتر البلو تريدا نوماليك طب زي نسل منها ترايكوماسي عشان تشايف انتهاتها زينا بس فيهم واع طائفة حلو كلا؟ مش تعطي لحفاظ الكلام ذا الوحديكم مستحيل خليكم معاه الله خليكم الناس نتتكلم ورا خليكم معاه رجب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ريد و جريد و طب ممكن تخلي معايا واحد عنده ثلاث الوان زي الفل ثلاث الوان فيهم واحد ضعيف كده اولا بيبقى اسمه ايه اجومال ترايكومس ليه ليه تراي ليه ثلاثه كويسين هو طبعا ضعيف بس بيشوف زي الثلاث الوان بص لو الريد هو الضعيف جروب اللي هو الريد اجومال يعني ضعيف لو الجرين ديوتر اجومال لو البلو تريتا اجومال شنو هو ده بقى طب لو في بقى لون واحد, لون واحد رايح الواحد راح خالص يبقى بيشوف كام لون اتنين قالوا كده نسميه دايكروماتيك فيجن اتنين حلو كده دايكروبيا يشوف اتنين في واحد رايح لو رايح الرد رودا انوميا مش مش انوماليه روديا انوم يعني راح خالص الجرين ريد جرين ديوترو روديا اللي التري لو اضربوا 30 دوبيه 30 دوبيه طب لو الواحد عنده اللونين رايحين ايه بيشوف واحد يا جماعه مونو كروماتيك فيجن مونو كروماتيك فيجن زي اللي هو مونو كروماتيك بس لو واحد الثلاث الوان رايح طب يشوف الحياه ابيض اسود يشوف الحياه ابيض اسود شفتوا في في نشوف التخيل ونشوف الحقيقه او يا دوت في ده هو ايه اكروماتك ريجن اه اكروما يعني ديش ايه مفيش كرومات خالص آه ايوه هو ده ده اسخره اكرو اللي ضفر صحيح اكرو متجنيش فهمتوا بس اللي بيلغظ ازاي ازاي عنده عام او ترايكروماتيك ضعيف مش لست. ده مواظب الناس ده. مواظب الناس عندهم واحدة وعليك. ماذا شكده؟ شابتوا وضعوا الكلار والمارضة؟ ده يكون يا جماعة. العليمة ده يكون مكينة. حط الشريفات. العليمة يكون مكينة. عندك وعندك. وما فيش علاء. ده العلم والعليات. عبدالله. اه صباح. فيش غلاق. فيش غلاق. فيش كتاب كده مغلوق ده.